Yehla al قطاح <متغطى> سيتي ونحي عفوني سمدخوي <تسأت> وياهم مشي ترحي اوجع قلبي اللي <يقلي> يا <معي> مع عباس انا حيتش هيجيج روحي اش عندي ش ضال بعد بالدار قوم الكربل روحي شي تقولي او شي الغالي طاول Yeah, I bet, yeah, yeah, yeah. شيء القايب عاد <تصفيق> اي ما بعاد كين الريد او شام ليك بعاد شيء ليمه اي ما بعي برقول ويت بعد ديه الا لقيت ليك الغايب اي جاع مين باعد مدة يحلى النار, يحلى النار للمجروح <تصفيق> دعا <تصفيق> يا اسعد علو حشيه دخيلك حيلي هالدامتيه ما نل علي دا وعمري مربع الشوبا يا انخل استي اي وي اللي ليلتين عام الناس يساء إبراهيم أن يمت أو تالي الوحد يضلي أو بابي الداعر جاع بالتي لي لينها وحشة داعر ودام عيت حيني حيني سجعبيك للهنا ليل ماجر روحك اكبر وداع ومن بعد الصبر ليه اي ين عيري جعنا عيل بين تلجيت ابغي لي عمحني اني على العازي حسين ولن يجي اللي عن عباس وخطت مالي ليت سلين جئت للعرب على في دوي إلى سائل يصوئ العين ولن يجو عال مچ ذبي حي وسيل يا عبي الشاعر سيد سعيد الصافي